وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ صَامِتًا وَالْكَافِرِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَالْكَافِرِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ خلو حزرهم وأسلحتهم فليصيروا معك ولي خلو حزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيني فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جَانِحَ عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُم أَذَى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا دمح عليكم إن كان بكم أبا من مطر أو وَغُلُوّ حِذْركُمْ وَبُغْيَ الْرَّصْدِ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعون اِذَا قُمْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِذَا قُمْتُمْ تُصَلُّوا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ على ولا تهنوا في بضغاء القوم ولا تلهوا في ضغاء قوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون تَجِدُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَتَجِدُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيما الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خطيما